المبارك. هذا الشاب يأتيني قبل 11 سنة قبلها ويخبرني بهذه الكسر يقول يا شيخ أنا كنت في أحد أحياء مسجل يا شيخ اسمعوني لا عشان ما أذكر المنطقة يقول كنت في أحد أحياء أحد المدن الكبيرة أسكن في ذاك الحي يقول هذا الشاب وكنت صاد ناد بعيد عن الله مسكرات مخدرات هجولة روحة جاية آخر اهتمامات الدين والصلاة والله ما أرتفت إلى العبادة ولا إلى الطاعة سنوات موصني سنوات مخدرات مسكرات ومع هذا كله فقر شديد سيارة يدد سنة 82 مصادقة عن كل جهة وضربة مع الشباب وروحه بشيء يقول عندنا في هذا الحي قصر هذا صاحب القصر من اكبر اثرياء المملكة عنده مليارات ما شاء الله لقوة الله بالله صاحب القصر عنده فتاة جميلة عمرها 21-8 هذه الفتاة فوايتها استعراض في الشوالب تركب سيارة اخر موديل وتتتتلبس هذه الازمة يقول تستعرض في الشوارع الشباب عنيمينها وعشمالها يطالعون فيها ما يتعطي أحد وجه أياً يقول صاحبنا هذا يقول هذه بنت حينة وكل يوم تطلع في سيارة خمر مدلج أجي جنبها بدت المصارعة أطالع فيها بواريها رنات أطالع فيها دم بنت والله فاقدي ما تعطيني وجه ما في عمل أصلاً تعطيني وجه يقول بس بنت حينة كل يوم على هذا الحال كل يوم على هذا الحال كل ما شفتها جيت جنبها أضايقها شوي وبعدين أمشي. هذه هوايتي هذه الفتحة. وهذا حالي انا يقول هذا الشاب كل يوم على هذا الحال على هذا الحال يقول يوم من الايام رجعت البيت انا محشش وارجع للبيت في دوض الليل الاخير يقول دخلت غرفتي الا من الضيق والهم الله عز وجل به علي يقول جلست مع نفسي جلست مصارحه طيب يا فلان الى متى يقول قاعد اقول لنفسي انا داخل غرفتي يا فلان الى متى الى متى مخدرات مسكرات غفلة بعد عن الله ترك صلوات متى ترجع متى تعيش زي فلان ولا تحارتكم متى تعيش زي اخوكي الفلاني متى تعيش زي امام المسجد متى تعيش زي الناس يقول وانا في هذا المد والجزر مع نفسي يقول اذ بي اسمع اذان الفجر يؤذب الله هو اكبر يقول كم مرة اسمعتك اخر اسماماتي هذا الاذان لكن جاء هذا الاذان في وقته جاء وانا في صراع مع نفسي يقول قلت الآن الآن أنا روح أصلي يقول أخذت ورثة كرمكم الله وتوّجت ولبست ثوبي وأحسن ثيابي كله مخضب ولبست شماغي ورحت المسجد متخفي إلا جماعة المسجد طالعوا عن لا إلى أن رافضان يدخل المسجد معقوله معقوله إنه يخش المسجد يقول أنا أنا أنا في نظراتهم العجيبة الغريبة فيه أخذت الصف الأول على يمين وجلست سنت خذت القرآن أقرأ بدأت نفسي ترتاح بدأت نفسي تسكن بدأت الطمانينة تنزل علي يقول اخذت اقرأ القرآن يقول اجمل لحظات عمري تمر علي الآن يقول اقامت الصلاة اغلقت المصحف رجعته قمت اصلي اصلي مع ذاك الامام واذا بذاك الامام يقرأ والذين اذا فعلوا فاحشا او ظلموا هذه الآيات والله إني أبكي من أول الصلاة إلى آخرها وإني أشعر بسعاده لا يعلمها إلا فاطر السماوات والأرض. سلم الإمام يقول: إذا جئت في مصلاي ودموعي لا زالت تنهمر أبكي لأني وجدت راحتي وطمأنينة. أفكر في نفسي وأعض صاب لأن دموعي من هذه السعادة من زمان. يقول الإمام ذكي: لمحني أحن بعد ما خرج الجمعة المسجد جاء جنبي الإمام سلم علي وقال لي يفلان الله يحييك وصلت. كم هجرت هذا المسجد يفلان؟ اليوم وصلت أسألك بالله ما تتركها بعد اليوم يقول طالت في الإمام وقلت له إلا أنت اللي أسألك بالله ما تتركني بعد اليوم والله إني تاعي بالله يقول أخذ رقم الإمام أصبح يتواصل معي اليوم الثاني رأسي قصر ذيابي اليوم الثاني وأنا مع الشباب في الصراحة مضوع والله مع الشباب في الصراحة صاحب استقامة وهداية ما تفوتني الصلاة وأول من يدخل المسجد لا لا يعلمها إلا الله يقول بعد أسبوع من الاستقامتي اسمع المواقف العجيبة الغريبة. يقول بعد سوء من استقامتي الا اتصال جيني، الشباب نطاوع يا فلان حنا في الاستراحة الفلانية ومستضيفين على هذه المشائح ارأي السم وتعال طائرة وعشا وجلتها من الهالي ما ايمان ذكر، يقول بس ثوابي وشماغي وطيفت وشغلت ايش؟ الديدسين صلا؟ وشغلت الديدسين علشان فين اروح؟ علشان اروح للإستراحة للشباب نطاوع يقول انا خارج من حينا يقول امر من امام هذا القصر اللي فيه من. اللي فيه البنت الفتنة اللي فيه الفتنة يقول إذا بباب القصر مفتوح وإذا بترك الفتاة لابس قصيد ونادر شعابها، وفي كامل زينتها يقول أناظرها وتناظرني أطالعها وتطالعني إلا تقول لي تعال ما أنزل القزازة وأخذ الرب وشهرين علاقات بعدين أحددل في موعد لا, لا تقول تعال أتاها ذاك الشاب في لحظة في لحظة وفي ضعف. وتقول له تعال يقول ذاك الشاب والله هني لساتين طوى هذه الفتاة هني دو خ نصف الشباب الحين تقول لي تعال يا الله ما يصدق أنا بضعة قلبي بدأت زيد مرتبك وين وقف الددس وين أحطه وينزل هذه الفتاة يقول أنا مرتبك يقول شوي تجي يدي على المسجل مشتغل أي والله يا أخوان يقول تجي يدي على المسجل مشتغل وأذبي أسمع قول الله عز وجل ألف لا أكو أيا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون يقول سمعت هذه الآية فأعلم سني هذه من الله فلان تقوم طوّر توب لحية توب لطيف ولا تجيك من هذه الفتن والكلاءات يقول عشقت نبتسي والله إني تركت الفتى خلفي وتحرك الإيمان في قلبي ورحت للشباب نصارع بالاستراحة يلعبوا الطاير يلعب قسماني بيومكم ماني بحاولكم يقول جالس والله ان الشيخ يتكلم في الاستراحة ان عندي شعور اني اسعد مخلوق على وجه الارض سعادة طمأنينة لاني تركتها لله قدف الله في قلبي سعادة وثبات عجيب اخوة من تهت القصة من هنا بدأت القصة يقول هذا الشاب انا رحت في حال سبيلي لكن الفتاة في قصرها مقهورة طفشانة هذا اللي ما يسوى يسور يليلهم ما تسوى والله العظيم اخوان ما تسوى لها الفين ريال وانا دي اقول له تعالي طنشني ويروح قرص واجه اكيد ما يحتاج قوة ايمان قوة <تصفيق> ايمان يقول هذا الشاب البنت اقذ التاقل وتشرب معاه اكيد انه سمع عني اخبار ميزين اكيد انه شاب فيه شيء ما هو زين بدعت تبحث عن هذا الشاب تريد ان تعرف سبب انه طنشه ورح وكيد النساء ايش اخوان بسيط؟ لا والله يا عظيم يقولني بسلم ما تركته على امتي بعدي اشر من فتنة النساء أشر من فتنة النساء كيدهن عظيمة حبة الكرام والله إزوجل يقول عن الشيطان إن كيد الشيطاني كان ضعيفا أشد كيدا وماكر من الشيطان يا حبة الكرام هذه الفتاة بلت تبحث عن رقم ذاك الشاب حتى وصلت له تكلمها له فلان أنا فلانة قفل بوجهه ويأخذ الشريحة يكسرها وغير رقم ثاني يبغى يفر بإيمانه ودباته ربته هذه الآية تحاول مرة مرتين أربع عشر ما في فائدة تدروا نشتوت هذه الفتا ذهبت الى شقيقتها وكونت معها علاقة مع اخت ذاك الشاب حتى قوية العلاقة واصبحت هذه العلاقة متينة قوية بعد ما اصبحت هذه العلاقة متينة بدأت تستشفع بتلك الفتاة تكفين واللي يرحم والديك عندي سؤال محيلني من اشهر ابي يكلمني دقيقة واحدة تكفين انا حايرة واتعذب اشد العذاب واللي يرحم والديك يدق, دق دق يدق علي ولا ادق عليه دقيقة واحدة ثانية واحدة ذهبت الاخت عند اخوها يفلان حرام عليك البنت قاعدة تحترق من من اشهر كلمها رفض الشاب قالت كلمها اتق الله فيها لعل هدايتها تكون على يدك تقول هذا الشاب لما قالت اختي هذه الكلمات قلت خلاص خلي الدق والله اني قوي بالله الدق عليها في الساعة الفلانية لما كلمت البنت اخته تلك الفتاة انجنت فرح تنتظر ذاك الوقت جاء ذاك الوقت اخذت جواحة رنت على ذاك الشاب قالوا افلان والله ملغى اكوّم معك علاقات ولا قدمت عندي ولا اخرت لكن عندي سؤال محيّرني من اشهر واسألك بالله اتجاوب عليه بكل صدق وصراحة قالها مطلبت شيء ابشري تفضلي قالت انا لما ناديتك في لحظة ضعف كتاب عندي وانا بتعرف ان هوايتي فقط استعرار في والله ما اخذ من احد رقم ولا عندي علاقات محرمة لكنك اتيتني في لحظة انكسار في واؤلك تعال مالس معي ما تريد تركتني ورحت أكيد سمعت عني أخبار ما هي حلوة أكيد شفت فيها منظر ما هو زين إذا بذاك الشاب ينظر لها وقالت تريدين تعرفين السبب قالت يا لي قال والله ما أقول لك إلا الحقيقة عندما رأيتك والله أني انهزمت لشهوتي ونسيت أني مطوع صاحب الإخلي أو ذو نسيت أني بروح للإستراحة ومطاوع انهزمت لهذه الشهوة لكن مع ارتباك يشتغل المسجل فسمعت قول الله عز وجل ألف لا يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون يقول فزادتني هذه الاية ايماني لا ايماني وثباتي لا ثباتي يقول ذاك الشاب انا اردت هذه الاية على تلك الفتاة اذ تلك الفتاة خلف السماء تبكي بكاء الاطفال تبكي بكاء مريخ ثم تقول ذاك الشاب اشهد الله ثم أشهدك أني تائبة إلى الله أقلعت تلك الفتاة عن الظروب المعاصي حزنت توبة تلك الفتاة انضمت إلى دار رسائية بداخل حارتهم بل والله الأعجم من ذلك أصبحت هي مدير تلك الدار هي التي تصرف على الكذاب هي التي تبذل من مالها ومن خير الله الذي أعطاها على خدمة دين الله أس وجل بعد أشهر ثمانية أشهر باستقامتها تنتصل على ذاك الشاب يفلان يفلان أنا أرفت السعادة والنور على يدي انا عرفت السعادة والنور على يديك يا بلان. والله ما اتزوج الا انت اريد ان تتقدم لي زوجا على ما يرضي الله عز وجل اذا بقيت إذ بذاك كلها والله زيارة جدتنا اصقق <تصفيق> وما في وظيفة ولا راسد ولا شقة والله انت تطربين المستحيل والله ما استطيع على الزواج اذبت تلك المؤمنة الثقية النقية تقول يا عندي والآخرة بإذن الله عندك والله ما تزوج إلا أنت. أقنعته ذاك الشاب. أقنع أبوه ذهبوا لابن يختنبو تلك الفتاة بعد أن أخذتم ومشوار طويل عريض ومراسيل للأم حتى وافقت الأسرة على أن يتم التوافق. يقول دخلت أنا وأبوي مع باب ذلك القصر. اجمع العجيب إخوان. يقول وأنا أسير في في في مع باب القصر. يقول إن بدموعي تنزل أمكي. يقول طار في يا بوي. يقول لي ليش تبكي اليوم يوم فرح اليوم تخرج بزوج على ما يرضي الله ليش تبكي قال يا ابوي هذه القدمين يوم من الايام كانت تدعمني الى هذا القصر لاعصي الله وها انا اليوم يا ابوي ادخل بهذه القدمين من اجل ان اخرج بزوج على ما يرضي الله ما الذي تغير الذي تغير الايمان والتكوى والتوبه ومين يثقلها يجعل له مخرج يتزوج بتلك الفتاة أصبح عنده سيارة كشخة آخر مدير أصبح عنده شبكة أصبح ذاك الشاب خادما لدين الله وتلك الفتاة المهارضة الله الآن عندهم أبناء وبنات والله لا تانوا ثابتين على دين الله سال الله يثبتهم ويرزقهم الأخراس في القول وفي العمل. شفت التوبة وش تأتي شفت يا محروم التوبة وش تأتي تأتيك هذه في التوبة.